ثُ مِن نُطُفٍَثُ مِن عَلَقَةثُ مِن مُضات مُخَلقَة وَغَيْرِ مُخلقَةٍ لِنبَينَ للَكم وَنُقِروا ف في الْ الأرْحى مِمَا نَش إِلَ أَجَلّسَا ثُمَّ نُخرِجُكُم طِفْللاًا ثُا لتَبْنُغوا أَشُدَّك.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 وإن أصابَتهُ ف تنة قَلَ على وجههِ خَصِير الدننيا والآخيرة.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 وَمَنْ يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ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 وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ